وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبة ونبات وجنة ألف فا ف.إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِقَاتَةٍ يَوْمَ يُفَخُّ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجاً وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت ثرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا نابثين فيها أحقابا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 وكذبوا بأياتنا كذابا، وكل شيء أحسن له كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا، حذائق وأعذابا. وكواعب أترابا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك أطاء حسابا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 ذلك ليوم الحق فمن شاء تخذ إلى ربه ما أبا أرناك ما ذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت طرابا